الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 ashhadu anna muhammadar rasulullah الحمد لله رب الارض والسماء سميع الدعاء كاشف الضر والبلاء احمد ربي واشكره واتوب اليه واستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الاسماء الحسنى واشهد ان نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله امام الحنفاء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه الاقتياء اما بعد فاتقوا الله اتقوا الله بالقيام بما فرض عليكم وهجر ما حرم عليكم تكونوا من اوليائه الفائزين وحزبه المفلحين ايها المسلمون اعلموا, اعلموا ان الانسان ضعيف بذاته عاجز عن تحقيق الخير لنفسه الا بالله العلي القدير قال الله تعالى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 أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وقد رحم الله عز وجل المكلفين فبين لهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يصلحهم وينفعهم في الدنيا والآخرة ويسر لهم أسباب السعادة وحذرهم من أسباب الشقاوة والخسران فقال تعالى والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه حيث يذكرني والله لله افرح بتوبه عبده من احدكم يجد ضالته بالفلاه ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه, تقرب إلي إليه باعا واذا اقبل الي يمشي اقبلت اليه اهرول رواه البخاري ومسلم واللفظ له ومن اعظم ومن أعظم ما يتقرب به العبد الى ربه عز وجل الدعاء قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وهذه الايه هذه الايه الكريمه تتضمن دعاء العباده ودعاء المساله ودعاء العبادة ودعاء العبادة هو كل عباده امر الله بها وجوبا او استحبابا فاذا ادى المسلم اي عباده فرضا او نفلا فقد توسل بهذه العباده الى الله عز وجل أن يثيبه عليها ويدخله جنته ويعيده من عذابه وان يصلح بهذه العباده حاله وماله فكل عباده مفروضه او مستحبه يطلب بها المسلم ما عند الله من الخيرات ويطلب بها من الله صرف الشرور والمكروهات ويسال الله بها واما دعاء المساله وأما دعاء المسألة فهو الطلب من الله تعالى قضاء الحاجات التي يعينها العبد كالشفاء من المرض وطلب الرزق ورفع الكربة وقضاء الدين ومطالب الآخرة كدخول الجنة والنجاه من عذاب النار والثبات في السؤال في القبر والاستعاذة من أنواع الشرور وكلا, وكلا الدعاءين دعاء العباده ودعاء المساله حق خالص لله تعالى لا يكون الا لرب العالمين جل وعلا فلا يكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لاي مخلوق فمن صرف الدعاء لغير الله فهو مشرك بالله عز وجل قد حرم الله عليه الجنه وخلده في النار إلا أن يموت على توبه قال الله تعالى وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار وقال تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال تعالى ولقد اوحي اليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي ودعاء الله تعالى هو الباب الأعظم لتحقيق حاجات العباد ونيل المطالب من كل خير ودفع المكروه والشر وحاجات الخلق, وحاجات الخلق ومطالبهم لا تتناها ولا تنحصر في عد ولا تقف عند حد ولا يحيط بها إلا الخالق القدير العليم الرحيم ولا يقدر على إجابة السائلين إلا رب العالمين فهو الذي, فهو الذي يجيب كل سائل ويعطي كل مؤمل ولا, يغي ولا تغير خزائنه ولا ينفد ما عنده وهو على كل شيء قدير كما قال سبحانه ولله خزائن السماوات والأرض وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له بالنفاذ وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه فسبحان ربنا, فسبحان ربنا لا إله إلا هو لا تشتبه عليه اللغات مع ضجيج الأصوات وتنوع الحاجات ودوام الدعوات في جميع الأوقات قال الله تعالى يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان عن ابي الدرداء عن الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل يوم هو في شان من شأنه ان يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع, ويضع ويضع ويضع اخرين رواه البزار قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اني لا احمل هم الاجابه انما احمل هم الدعاء فاذا الهمت الدعاء فهناك الاجابه وقال بعض السلف نظرت فاذا الخير كله في الطاعه ثم نظرت فاذا جماع الخير كله كل في الدعاء الخير كله ومن العجز والغبن ان يزهد العبد في الدعاء فيفوته الخير الكثير أو يدركه شررا كثير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه وما سئل الله تعالى شيئا احب اليه من ان يسال العافيه وان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وراء ولا يرد القضاء الا الدعاء فعليكم بالدعاء رواه الترمذي والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم والداعي, والداعي لربه في عباده وثوابه متصل لا ينقطع عن عبادة من الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوه الا آتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع باثم او قطيعه رحم فقال رجل فقال رجل من القوم إذا نكثر قال الله اكثر رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وزاد او يدخر له من الاجر مثلها وشأن الدعاء عظيم وشأن الدعاء عظيم وآثاره مشاهدة معلومة فقد أغرق الله الكفار بدعوة نوح عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وهزم الأحزاب وكفار قريش ببذر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم الله, وأكرم الله هذه الأمة بدعوه ابينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام فبعث فيهم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ووهب زكريا يحيى عليهما الصلاه والسلام بعد كبر الزوجين وانجر الرسل عليهم الصلاه والسلام ومن امن معهم من ظلم المكذبين بالدعاء واثاروا الدعاء, وآثار الدعاء يعلمها الناس في كل وقت فطوبة طوبة لمن دعا لنفسه بالجنة والنجاة من النار والثبات على الصراط المستقيم وأن يجلبه الله مضلات الفتن ودعى للإسلام بالرفعة والعز والانتصار أيها المسلمون الدعاء مرقب فيه للمسلم في كل وقت وحتى الكافر إذا ظلم استجيب له وللدعاء آداب وأحوال من استجمعها فاز بالخير في دعائه وقبل منه الدعاء فمن آداب الدعاء الاستجابه لله تعالى بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ومن آدابه ان يدعو الله تعالى باخلاص وقلب حاضر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب من قلب غافل لله رواه التلمذي والحاكم ومن آداب الدعاء الثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم اي دعا فليبدا بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء رواه الترمذي وابو داود والنسائي ومن آدابه الا يستعجل الاجابه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي رواه البخاري ومسلم ومن آدابه أن يقدم بين يديه صدقة وان يستقبل القبلة ومن أعظم شروطه ومن أعظم شروط الدعاء الرزق الحلال وطيب المطعم والمشرب والملبس قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك وكان مجاب الدعوة وتر... و... و... و... وكان مجاب الدعوه ومن... ومن اسباب قبوله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وترجى... وترجى اجابه الدعاء بعد الصيام في رمضان او بعده قال الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهذه الايه بعد احكام رمضان وترجى الاجابه ثلث الليل الاخر وعند نزول الغيث ومشاهده الكعبه وبين الاذان والاقامه ودبر الصلوات وفي السفر وعند الكرب ما اعظم, ما أعظم كرم الله واوسع جوده من دعاه اجابه ومن لم يدعه غضب عليه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه رواه الترمذي وأجمع الدعاء الدعاء دعوات النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجمعها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم أقول قولي ها واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القوي المتين واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الاسلام بالعره الوثقى عباد الله أكثر من دعاء الله الذي لا يرد من أخلص في دعائه ونجواه ولا يخيب من رجاه ولا سيما في الأوقات التي تنزل فيها الشدائد والقربات لعل الله أن يتقبل دعاء مخلص دعا وأنتم, وأنتم معشر المسلمين ترون ما نزل بالمسلمين في كثير من البلدان من الخرب والشدائد فقد تسلط على بعضهم من لا يرحمهم ولا يقيم حرمه لدمائهم واعراضهم ودينهم ووقع, ووقع في بعض البلدان باسهم بينهم فالمسلم يعتدي على المسلم فادعوا الله وتضرعوا اليه ان يرفع ما نزل بالمسلمين فهم, فهم بين كافر لا يرحم حالهم ويعادي دينهم وبين فتنه تسببت في ان يكون باس المسلمين بينهم والله يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه اي اتقوا اسبابها وادعوا الله ان يؤلف بين قلوب المسلمين عن الاسلام ويعيدهم من شرور انفسهم ومن شر اعداء الاسلام وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم واخذ النبي صلى الله عليه وسلم على جرير بن عبد الله رضي الله عنه النصح لكل مسلم وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي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 وسلم تسليما كثيرا اللهم ارض عن الصحابه اجمعين اللهم عن الصحابة أجمعين. وعن زوجات النبي وذريته يا رب العالمين اللهم عن... ارض عن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين يا رب العالمين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل بلادنا يا رب العالمين امنه مطمئنه رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما علنا وما انت به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تحسن عاقبتنا في الامور كلها وان تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعدنا من من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم اعدنا من شر كل شر يا رب العالمين اللهم اعذنا وذرياتنا من ابليس وذريته وشياطينه وجنوده واعذ المسلمين من الشيطان وذريته انك على كل شيء قدير يا رب العالمين اللهم احفظ الاسلام واهله في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من مضلات الفتن اللهم احفظ بلادنا من مضلات الفتن يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين من مضلات الفتن اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين احفظ دماءهم في مصر اللهم احفظ دماءهم في مصر اللهم احفظ المسلمين في الشام اللهم انصر المسلمين في الشام على من ظلمهم وتسلط عليهم يا رب العالمين الذين لا يرحمونهم ولا يقيمون لهم يا رب العالمين اي حرمه ويعادون دين الاسلام برحمتك يا رب العالمين اللهم اعذ المسلمين في العراق من مضلات الفتن والاهواء واعذ المسلمين في كل مكان من مضلات الفتن انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك ان تؤلف بين قلوب المسلمين على ما تحب وترضى فانك على كل شيء قدير يا رب العالمين اللهم اكف الاسلام شر اعدائه اللهم اكف الاسلام شر اعدائه اللهم اجعلنا والمسلمين من المتمسكين العاملين بسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى الناس يا اكرم الاكرمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداه واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم وفقه لما فيه نصرة الاسلام والمسلمين وعنه على كل خير يا رب العالمين اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى ولما فيه الخير للاسلام والمسلمين اللهم ارزقهم الصحه والعافيه انك على كل شيء قدير اللهم آمنا في اوطاننا واصلح اللهم ولاه امورنا يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا المسلمين اللهم لموتانا يا رب العالمين اللهم اقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله ان الله يامر بالعدل والاحسان واتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وهو بعهد الله لا عهدتم ولا تنفذ الايمان بالتوكيل لو الله عليكم وكفيل ان الله يعلم ما تفعلون الله العظيم الجليل يذكركم على الله أكبر والله ما تصنعون Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah Amen. Amen. Amen. rasulullah Amen. ala Amen. Amen. Amen. Amen. Qad Amen. Amen. qad Amen. Amen. Allahu akbar, Allahu akbar لا اله الا الله استو اعتدلوا استو اعتدلوا الله أكبر, الله, أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون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 ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الله اكبر Allah, nog, dan الله اكبر الله, أكبر. الله أكبر.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 ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع باللتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقى اَلاَ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْظُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أكبر سمى الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalam.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 من الرحاب الطاهره من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما المصلين فضيله الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي امام وخطيب المسجد النبوي الشريف وقد تناول فضيله الشيخ علي الحضيفي في خطبته الحديث عن الدعاء وأهمية الدعاء في حياة الإنسان وحياة المسلم أكد فضيلته على أن الخير كل الخير في الدعاء ومن الغبن الزهد في الدعاء فكثير من المسلمين يزهدون في دعاء الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه وطلبه في الرخاء أو في الشدة من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وأكد